أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الليم مبين وانذرهم يوما الحسرت اذ قضي الأمر وهم nahnun narithul awdama annana haylana yurjaun wal con naviya شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأذن davie omni ed calcirops sauia ya Al-shaytan كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. مَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا صَلَّى اللَّهُ